إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء رَبُّكُمْ عَظِيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد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 قالت رسلهم اف الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم ليغفر لكم مِن ثُنُو بِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِن أَن تُمْ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُنَ أَن تَصُدُّنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا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 وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا, لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا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 واستفتح وخاب كل جبار عنيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من جهنم ويسقى من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 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء, فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنكم من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وقال الشيطان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا فاستجبتم لِي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي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 تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه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 وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إِلَى النار قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُوفِقُ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرَّهُ وَعَلَانِيَةٌ مِنْ قَبْلِ أَيَّتِيَةٍ يَوْمُ الْأَبْيَعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما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 قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب انهم أضللن كثيرا من الناس فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ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 الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأعلى الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران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 واحد، الدكتور محمد